موقع رياض القرآن يقدم يقدم رياض القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم باليوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن النجم عظاما بلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه يسأل أيا يوم القيامة يسأل أيا نيوم القيامة خيذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقي مغادرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة.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 وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أي يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وطيل مرآة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أن الفرات والذفه الساق بالساق والذفه الساق بالساق الى ربك يوم الدين المساء الى ربك يوم المساق المساء كلا بلغت التراب وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ من المساق، إلى ربك يومئذ من المساق، فلا صحدق ولا صلى، ولا كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطأ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أي يترك سدا أيحسب الإنسان أي يترك سدا ألم يكن طفة من كان علقة فخلق فسوى فجعل منه السوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى